هل أتى على الإنسان هين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاءنا إِنَّ شَاكِرًا وَإِنَّ كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الأبرار يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ شعور <تصفيق> مستطيرا طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسرورا وجزا بما صبروا جنة جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قد ودت قديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها ذا جميلا عينا فيها تسمع صلصلا ويطوف على وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر, خضر واستبرق وحلو إن هذا كان لكم كان لكم جزاؤه وكان سعيكم مشكورا إن نحن نزل عليك القرآن تزيلة فاصبر لحكم ربك ولا تطيع منهم آثما أو كفؤ نصلي ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا انها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 ima